وقال الملك أتوني به فلما جاءه الرسول قال رجع إلى ربك فاسألهما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم